والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم إن كل نفسي فلينظر الإنسان من مخلق من إنه على رجلي لقادر What's so mean? <تصفيق> إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هيل الكافرين أم صدق الله العظيم.